أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وآتاكم من كل ما سألتم، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ جَعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُ لِي وَبَنِي أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ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 من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة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 ما يعمل الظالمون انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار